الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد ننصب إذن الله سبحانه وتعالى يقول المصنف رحمه الله باب الفاعل الفاعل مرفوع كقام زيد ومات عمرو وقد مضى هذا قال ولا يتأخر عامله عنه ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع توقفنا هنا إذن في قوله الفاعل مرفوع كقام زيد ومات عمر ذكرنا تعريف الفاعل ها بقيت مسألة فقط وهي أنه قد يأتي الفاعل الأصل في الفاعل أن يكون اسما صريحا لكنه قد يأتي مصدرا مؤولا يعني اسما غير غير صريح كقوله تعالى ألم يأني للذين نعم آمنوا أن تخشع قلوبهم قلوبهم الهمزة تولي الاستفهام ولم حرف نف... نفي وجزم وقلب يعني فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه حذف حرف العلم للذين جار ومجرور اللام حرف جر والذين اسم مجرور باللام وجره ها <تصفيق> لا هو مبني على الكسر ها على الفتح عفوا في محل في محل جر والجار المجرور متعلقان بالفعل يعني آمنوا فعل مضارع ها فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والالف فارقه ان حرف مصدر ونصب مبني على السكون لا محل له من اعراب تخشع فعل مضارع منصوب بها ونصب الفتح الظهر على آخره قلوبهم فاعل لتخشع مرفوع ورفع الضم الظهر على آخره ومضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر يبقى الآن أين فاعل يأني أين فاعلوا لم يأني او لم يأني خشوع قلوب الذين آمنوا هذا هو الأصل. هذا غير القرآن لم يحن أو لم يأني خشوع قلوب الذين آمنوا أين خشوع هذه؟ هي من المصدر المؤول من أن والفعل المضارع تخشى لأن أن حرف مصدر ونصب أين المصدر؟ خشوع خشوع هو فاعل يأني ومعنى يحن ألم يحن خشوع قلوب, قلوب الذين آمنوا واضح اذا او تقول اعجبني اعجبني ان ان تتكلم والمصدر هنا اعجبني كلامك اعجبني ان تقوم اعجبني قيامك وهكذا اذا الفاعل الاصل انه اسم صريح ولكن قد ياتي غير صريح فيكون مصدرا مؤولا نعم يعجبني ما تقوم به يعجبني ما تقوم به يعجبني قيامك واضح او اشغالك او نحو هذا اذا ثم تحدث المصنف رحمه وقال ولا يتأخر عامله عنه وقد مضى هذا لا يتأخر عامله عنه العامل قد يكون فعلا وهذا هو الأصل وقد يكون غير فعلا يعني لا يكون فعلا وإنما يكون ماذا وصفا يعمل عمل يعمل عمل الفعل واضح قال ولا تلحقه علامه تثنيه ولا جمع يعني إذا كان الفعل عفوا اذا كان الفاعل مثنى او جمعا وهو ظاهر فلا يجوز تثنيه الفعل ولا ولا جمعه ولا جمعه فتقول قام رجل وقام رجلان وقام رجال وقام ها وقام نساء أو قامت نساء لكن لا نقول قاما رجلان وقاموا رجال وقمنا نساء لا نقول هذا واضح إذن لا يجوز أن نلحق الفعل علامة التثنية أو علامة جمع والفاعل مثنى او الفاعل جمع بل يجب إفراد الفعل مع الفاعل المفرد ومع الفاعل المثنى ومع الفاعل المجموع متى هذا إذا كان الفاعل اسما ظاهرا اما إذا كان ضميرا هذا امر اخر فهنا الفاعل يتصل بماذا بالفعل مباشره يكون ضميرا متصلا في نحو الرجلان قاما فالالف في قاما هي الفاعل والرجلان هنا مبتدا لانه قد مضى معنى الحكم الاول وهو لا يتاخر عامله عنه واضح هذا الله اعلم اذا نواصل في الاحكام هذا فقط لا يتعلق بالدرس السابق وقد مضى ولله الحمد قال وشذ يتعاقبون فيكم ملائكه شذ يتعاقبون فيكم فيكم ملائكه وقوله ا ومخرجيهم قوله رحمه الله شذ من الشذوذ أي هذا ما ذكره بعد قوله شذ شاذ من الحكم السابق ما الحكم السابق؟ الحكم السابق هو أنه يمتنع أن يلحق الفعل علامة تثنية أو علامة جمع يمتنع ان تقول قام الرجلان أو قاموا الرجال أو قامت أو قمنا الهندات يمتني هذا أو الهن... الهنود عفوا الهنود قمنا الهنود يمتني هذا لما ها؟ كيف لأن الفاعل اسم ظاهر لأن الفاعل اسم ظاهر فلا يجوز تثنيه او ذكر فاعلين في موضع واحد قال وشذ يعني ما هذا هذا المذكور بعد شذ ماذا ثابت عن العرب لكنه قليل جدا ما هذا الشذ قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنار هذا حديث رواه البخاري بل هو في الصحيحين ولكن هذه الرواية مذكورة, مذكورة رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في باب أو في كتاب الصلاة قال يتعاقبون فيكم ملائكة أين الفاعل هنا؟ من قام بالتعاقب؟ الملائكة إذن الملائكة فاعل اسم ظاهر أين الفعل؟ يتعاقبون هل لحق الفعل علامة الجمع؟ نعم لحق الفعل علامة جمع يتعاقبون الأصل أن يقال يتعاقب فيكم ملائكة ولا تلحق الفعل علامة الجمع لأن الفاعل المجموع مذكور لأن الفاعل المجموع مذكور يتعاقبون فيكم فهذا الشاذ. لكن يقال في مثل هذا الموضوع يجاب عن هذا بوجهين وجه الأول أن هذا المعترض به وهو الحديث لا يحتج به لا يحتج به في اللغة على الصحيح من اقوال علماء الصور وبالتالي وجود هذا الحديث خلاف لما هو عليه أكثر اللغة أو أكثر لغة العرب لا يؤثر لماذا؟ لأن الحديث ليس من مصادر الاحتجاج التي أخذ منها النحويون اللغة واضح؟ فالبصريون الواضعون لعلم النحو والكوفيون أتباعهم بعد مئة سنة أو تزيد، ممن أتم صرح النحوي لم يأخذوا عن الحديث إنما كثر الاحتجاج بالحديث عند المتأخرين ولا نقول الاحتجاج بالحديث لأن المتأخرين لم يضعوا قواعد وإنما صنفوا ورتبوا وبوابوا وعللوا ونقحوا وإنما القواعد وضعت من قبل دون أن يستند الواضعون الأولون لعلم النحوي إلى إلى الحديث النبوي وعليه فالحديث لا يعتبر من باب يعتبر من باب الشذوذ لأنه ليس من مصادر اللغة التي يحتج بها وكما تعلمون أن الحديث مروي بماذا؟ بالمعنى أو يجوز روايته بالمعنى فيمكن أن يجاب عنه وهو الوجه الثاني أن الرواة تصرف في لفظ في لفظ الحديث ومن الرواة من ليس فصيحا فإذا تصرف فلا حرج في, في في التصرف لما لأنها ليس مصدر من مصادر, مصادر الاحتجاج إذن هذا الوجه الاول ان أن الحديث على الصحيح من أقوال الأصول ليس مصدر من مصادر الاحتجاج الثاني أن هذا من, ماذا من تصرف روت والدليل على هذا أن الروايات الأخرى بغير يتعاقب الروايات اخرى في الحديث يتعاقب فيكم دون ماذا؟ دون ضمير الجمع هذا أولا أو الذكر الأول الثاني قوله أو مخرجيهم كذلك كتاب في كتاب بدء الوحي حديث عائشة رضي الله عنها نعم؟ نعم الحديث الثاني أولا حديث عائشة رضي الله عنها لما قال له ورقه ابن نوفل ليتني اكون فيها جذعا حين يخرجك أو مك فقال النبي صلى الله عليه وسلم او هم اولا اين محل الاحتجاج او محل الشذوذ مخرج هذا ماذا اسم فاعل من اخرج اخرج هكذا اخرج هذا فعل غير ثلاث والفعل غير ثلاث يساغ منه اسم الفاعل على ماذا بالطريقة التالية اولا ان يبنى هذا للمجهول، فيقال يخرج يخرج ثم يبدل حرف المضارع ماذا ميما مضموما فيصير مخ رج إذا بقي هكذا فهو مصدر ميمي واسم مفعول أما اسم الفاعل فيكسر ما قبل الاخر فيصير ماذا مخرج إذا اسم الفاعل الذي يقوم بهذا الإخراج هو مخرج المخرج مسند إلى غير, إلى غير تثنية ولا جمع مخرج إذا اسندناه إلى التثنية نقول مخرجاني إذا اسندناه إلى جمع نقول مخرجو مخرجون مخرجون لاحظوا جيدا مخرجوا نا فور الان هذه مخرجون لو اسندناها الى الضمير الى المتكلم خليلان تقول خليلا يا فتحذف النون التي يعوض عن التنوين كما انك تحذف النون في كتاب ها انظر كتاب بن لو اضفنا كتاب زيد يحذف التنوين هذا التنوين حين نجمع جمع مذكر سالم أو كذا مثلا مسلم مسلم مسلم القرية هل يبقى التنوين تحذف التنوين في التثنية أو في الجمع نقول مسلمون مسلمون في التثنية ماذا نحذف نقول مسلمون الجزائر او مسلمو الجزائر مسلمو الجزائر فنحذف النون حينما نضيف جمع المذكر السالم او تثنيه إلى مضاف اليه ماذا نحذف نون هذه النون نحذفها سواء في المثنى أو او في الجمع الان مخرجون الان في مسلمون لو اضفتها الي ماذا تقول مسلمويا مسلموه مسلموها مسلموهم واضح الان مسلمون تضيف الى المتكلم او الى الفاعلين او الى هو واضح ها هنا مخرجون اضفها اليه مخرجويا واضح هكذا مخرجويا كانوا قال او مخرجوهم هكذا الاصل ثم عندنا واو وعندنا يا من القواعد الصرفيه هنا في هذا الموضع يعني الواو الاصليه وغير الاصليه والتي قبلها ضم ثابت او الى غير ذلك ان نقلب الواو هذه ياء لاحظوا ان ج مضمومه مخرجو واضح مخرجوا فهذه الواو قبلها ضم اصلي تقلب هذه ياء فتصير هكذا مخرجوا طبعا هذه these are sakinah, so the yaw will be sakinah, and this is what it is, so the yaw will be used in the yaw, and it will become a mugh-ri-ju-yaw. Then the إذن مخرجية هذه المذكورة هنا في الحديث أسرها مخرجية واضح الآن مخرجو أين الفاعل هنا الأصل أن هذا يعمل عمل فعل اسم الفاعل يعمل عمل الفعل كان هو قال أخرجني أخرجني قومي واضح الآن او كانه قال اخرجوني اين الفاعل هو الواو لو قال اخرجوني هم يصير الفاعل مظكومه مرت الواو وهم هم مفهوم الان لكن هنا لم يستعمل الفعل انما استعمل ماذا اسم الفاعل يعمل عم عمل الفعل واضح مخرجي هم صارت او مخرجية هم لهذا هنا قالوا على لغة يض... يل... أنه اسند إلى الفعل أو ما يلوب منابه ماذا اسند إليه ضمير الفاعل مع ذكر الضمير مع ذكر الفاعل وإن كان بعضهم يعرب هذا ماذا مبتدا وهذا خبر مقدم هذا أحسن نقول هذا خبر مقدم كانوا قال أهُم مخرجوني أهم مخرجوي أهم مخرجي هذا القصر أهم مخرجي فيكون هم هو المبتدا المؤخر ومخرجي هو الخبر المقدم والله أعلى وأعلى فلا يكون من باب إضافة الضمير إلى العامل وهذا أحسن يعني أحسن من هذا الإشكال وتخريج الحديث على ماذا على اللغة الشاذة على اللغة قال نعم المصنف رحمه الله وشذا يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وقوله او مخرجي هم المبحث الذي يليه إذن عندنا كم من حكم الآن تحدث عن حكمه من حيث الرفع وتحدث عن حكمه من حيث تقدم الفاعل اه من حيث تقدم تقدمه على, على عامله وتأخره والاصل انه يتاخر آه يتقدم عفوا اه يتاخر الفاعل ثم تحدث عن تثنيه الفعل آه عن حقوق التثنيه والجمع للفعل اذا كم من حكم 3 الحكم الرابع وتلحقه علامه تثنيه تانيث ان كان مؤنثا كقامت هند وطلعت الشمس وتلحقه علامه تانيث ان كان مؤنثا من الذي تلحقه علامه تانيث العامل قال وتلحقه علامه تانيث اي العامل والعامل هذا قد يكون فعلا فتقول قامت هند قامت هند لان قام زيد انا زيد فاعل ومذكر لكن أن هند مؤنث، فالفاعل مؤنث، فماذا يحصل للعامل وهو قام؟ تلحقه علامة تعنيث وهي تاء التانيث الساكنة، وهي تاء التانيث الساكنة، وهذه تاء التعنيث الساكنة لا محل لها من الاعراب دائما ليس لها محل من العرب، والأصل أنها ساكنة، وقد تحرك بالكسر أو بغير الكسر إذا كان ما بعدها ساكنا واضح؟ قامت هند ما بعد التاء ماذا مكسور فلا تكسر لكن لو كان ما بعدها ساكن فتقول قامت قامت المرأة قامت المرأة فالتاء هنا تكسر ماذا تحرك بالكسر أو كقوله قالت اخرج قالت اخرج عليهم في سورة يوسف على بعض القراءات قالت تخرج واضح فتحركت التاء ب بالضم وقد تحرك بالفتح قالت قالت أتينا طائعين فتأت تحرك بالكسر وهذا هو الغالب وقد تحرك بالضم وقد تحرك ماذا ب بالفتح لكن الأصل انها أنها ساكن إذن هذه التاء لحوقها بالعامل الذي هو الفعل هنا اذا كان الفاعل مؤنث هذا الفاعل قد يكون حقيقي التانيث قد يكون مجازي التانيث تقول قام او قامت عفوا البينه واضح قامت البينه واضحه اي ظهرت البينه واضحه هنا كذلك التعب قامت البينه او تقول زيد زيد قائم أبوه كيف نعرف قائم زيد قائم أبوه أراد حالة حاول إبراهيم حسين خبر هذا خبر زيد مبتدا واضح أبوه فاعل لمن زيد قام ابوه زيد قام ابوه ابوه فاعل لمن نعم لقامه واضح هنا زيد قائم ابوه فاعل لقائم واضح فابوه فاعل مرفوع ورفعه الواو لانه من اسماء الخمسه ومضاف الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه ابوه فاعل لقائم لان قائم يعمل عمل الفعل اسم فاعل الان لو كان هنا زيد قائمه امه هذه التاء لحقت اسم الفاعل لان الفاعل مؤنث واضح الان هذه التاء قد تلحق الفعل وقد تلحق ما يعمل عمل عمل فعل اذا كان الفاعل مؤنثا هذا اللحوق للتاء للفعل او اللحق من التاء للفعل قد يكون حتما واجبا وقد يكون جائزا يعني احيانا يجب عليك أن تلحق التاء بالفعل او ما يعمل عمله واحيانا يجوز لك ان تلحقها ويجوز لك ان لا تلحقها قال المصنف رحمه الله وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا كقامت هند وطلعت الشمس هنا يتحدث رحمه الله عن اللحوق الواجب أو الحتم ولم يذكر الموضعين إنما مثل لهما بمثالين فقال وتلحقه علامة تأنيث هذا اللحق هنا واجب أي ويجب أن تلحق الفعل تاء التأنيث في الموضعين التاليين الأول إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ولم يفصل بينه وبين الفعل أو عامله بغير بغير إلا الأول أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا حقيقيا ولم يفصل بينه وبين عامله بغير إلا الا بين قوسين ما معنى هذا الكلام ان يكون الفاعل مؤنث حقيقيه لتكن هند ما معنى التانيث الحقيقي ها كيف كيف كيف ان يلد ان يلد واذا كان كنت عاقر, وإذا كانت عاقر <تصفيق> نعم يقول الذي فرج وبعضهم يقول الذي ليس آآ يا سبحان الله الذي له فرج يقول الذي ليس له روح واضح الذي ليس له ليس له روح مؤنث مجازي والذي له روح مؤنث حقيقي واضح الذي له روح مؤنث حقيقي ليس الذي ليس له روح مؤنث مجازي الذي ليس له فرج مؤنث مجازي والذي له فرج مؤنث حقيقي لعلى الأول أقرب والله أعلم الان لتكن هند هي الفاعل هنا هند عاملها دخل لم يفصل بين دخل وبين هند بفاصل إلا إلا إلا الا إلا فانها لا تؤثر يعني اذا فصل بين هند ودخل باي فاصل فالحكم يبطل الحكم اللي هو الوجوب يبطل اذا فصل بين هند ودخل بالا فالحكم يبقى هذا معنى القاعد يجب ان تلحق التاء الف التاء الفعل اذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا لم يفصل بينه وبين عامله لا يوجد فاصل استثنى العلماء فاصلا واحدا لا يؤثر وهو الا يعني اذا وجدت وجدت فاصلا بين الفعل دخل وفاعله هنت فان ذلك الفاصل يؤثر في القاعده والقاعدة هي وجوب أن تلحق الفعل دخلت التاني. إذا وجدت أي فاصل فانه فإنما لا يؤثر في القاعدة إلا فاصلا واحدا وهو وجود إلا إذا فصل بينه وبإلا فإنه لا يؤثر في هذا, في هذا القاعدة. تبقى القاعدة كما هي دخل هند هنا الفاعل هند مؤنث حقيقي أليس كذلك والفاعل لم يفصل بينه وبين فعله بماذا؟ بفاصل لم يفصل بينهما بفاصل واضح اذا ثمانه تقول قاعده يجب ان تلحق الفعل تاء ثانيه فيجب ان تقول دخلت هند ولا يجوز ان تقول دخل هند لو قلت دخل هند فهذا ليس عربيا هذا ماذا لحن لماذا لان الفاعل مؤنث حقيقي والفعل لم يفصل بينه وبين فاعله بفاصل فيجب أن تكون التاء هنا داخل على الفعل دخلت هند قالت امرأة العزيز نفهم الآن جاءت فاطمة خرجت عائشة أكلت خديجة ضربت سمية وهكذا إذن هالفاعل حقيقي آه عفوا نعم حقيقي التانيث لم يفصل بينه وبين عامله بفاصل يجب أن تلحق التاء الفعل طيب لو فصل بينها بفاصل فإن التاء هنا ليست بواجبة ليست بواجبة إنما جائزة فيجوز أن تقول دخلت واضح علينا هندن ويجوز ان تقول دخل علينا هند يجوز الوجه لماذا فصل بين هند وبين العامل دخل بماذا بفاصل وهو علينا هذا الفصل بين العامل وبين ماذا ازال قوه الاتصال بحيث يؤثر تأنيث الفاعل في الفعل فيجوز أن تقول دخلت علينا هند ويجوز أن تقول دخل علينا هند يجوز الوجهان أيهما أحسن الأول لماذا لانه موافق للأصل ما الأصل التأنيث يقابله التأنيث تأنيث المعمول يقابل تأنيث العامل هذا أحسن لا نقول افصح هذا أحسن لأنه أكثر موافق للقياس وهنا جائز كذلك واضح الآن؟ إذن هذه, ماذا؟ هذه الأولى طيب لو فصل بين العامل والمعمول بإلا هذا سيأتي طبعا إلا لابد لها من نفي فنقول ما, ما دخل ما دخل ما دخل الا هند هنا يجب ان تلحق قلنا لماذا لان الا لا تؤثر في القاعده ماذا قالوا قالوا الا لا تؤثر في الحكم هذا فإذا فصل بين العامل دخل والمعمول اللي هو فاعل هند بإلا فصل بينهم بإلا فالحكم يبقى هو فلا يجوز أن تقول ما دخل إلا هند بل يجب أن تقول ما دخلت إلا ها دخل إلا ما دخل إلا لا لا لا أخطأت هنا يجب لا يجوز ان تلحق التاء عفوا واضح لا يجوز ان تلحقه التاء واضح يجب ان يبقى على على التذكير يجب ان نقول ما دخل الا هند فالا هنا ماذا تؤثر في الحكم بالخلاف في الحكم ما هو وجوب ان تلحق العامل ماذا التاء هذا هو الحكم اذا كان المعمول او الفاعل ماذا حقيقي التانيث اذا فصل بين العامل والمعمول بالا فماذا لا لا يجوز التانيث لما قالوا لان الفاعل هنا في الحقيقه ليس هو ما بعد الا انما هو محذوف تقديره احد ما دخل احد الا الاه وهو مذكر فيؤنث ماذا فيذكر ماذا الفاعل اه فيذكر الفعل مفهوم يعني يتبع ماذا المستثنى منه المحذوف هذا المستثنى وهذا يسمى الاستثناء المفرغ الذي هو اذا حذف منه المستثنى منه طيب اذا ما بعد الا سياتي في متن المصنف نعم سياتي في نعم يوجد هنا يوجد في اخر الباب هذا يوجد يوجد انه ممتنع هذا يمتنع ان نقول ما دخلت الا إلا هند سياتي تفصيل ان شاء الله واضح الان لانني أخطأت في بدايه الكلام ولم انتبه حتى كتبت المثال إذن هذا الموضع الاول يجب ان تلحق الفعل التاء وهو ماذا ها اذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا لم يفصل بينه وبين عامله اما اذا فصل بينهما ماذا فلا فلا يجب يجوز يجب ان تلحق الفعل تاء التانيث اذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ولم يفصل بينه وبين عامله ولم يفصل بينه وبين عامله فهم هذا اختلط عليكم الأمر لما خلطتنا لا واضح المسألة يعني إذا كان الفاعل مؤنث يجب أن يلحق الفعل ماذا؟ تاتنث لكن بشرط آخر وهو أنه لا يفصل بين العامل والمعمول إذا فصل بينهما فعندك أمرات إما أن يفصل بينهما بغير إلا فهنا ماذا؟ لا يجوز تأنيث أما إذا فصل بينهما عفوا إما أن يفصل بينهما بإلا فهنا لا يجوز تأنيث كما سياتي هذه مسألة أخرى ستاتي إذا فصل بينهما بغير إلا فالتأنيث ماذا؟ جائز وليس. وليس واجبا فقط يعني الوجوب هو الذي يبطل يبقى ماذا يبقى الجواز نعم نعم يجوز خرجت علينا هند لكن لا يجوزنا ان نقول ما خرجت علينا الا هند هذا هو الممتنع اذا فصل بينهما بالا يبطل الوجوب وياتي ضده وهو وجوب التذكير الأول وجوب اللحاق لحاق التاء للفعل الثاني عدم وجوب الحذف حذف ماذا؟ حذف التاء إذا وصل منه بإلا الموضع الثاني قال وطلعت الشمس هذا الموضع يمثله النحوي بقولهم أن يكون الفاعل ضميرا مستترا عائدا على مؤنث أن يكون الفاعل أن يكون الفاعل ضميرا مستترا سطر تحت مستترا عائدا على مؤنث تنبيه لا يهم التأنيث هنا أكان حقيقيا أم مجازيا هذا المؤنث الذي يعود عليه الضمير لا يهمنا سواء كان حقيقيا ام مجازيا مثل المصنف رحمه الله الشمس طلعت اللون الاخضر يتعب في النظر الشمس طلعت طلعت الشمس ماذا نعربها ابراهيم نعم مرفوع رفعه طلع في الماضي مبني على الفتح اين الفعليه ذكرت فعلا فقط اين الفاعل آه. قبل قليل قلت لكم لا يمكن ان تكون فاعلا دائما لا محل ها ضمير مستتر جوازا تقديره هي الان هذا هو الضمير المستتر هل تحققت قاعده قال ان يكون الفاعل ضميرا مستترا سطر تحت مستتر واضح يعود على من على هو ام على هي على هي هي مؤنث او لا مؤنث اذن يعود على مؤنث فاعل مستتر تقديره هي اذا قلت تقديره هي فاعلم ان التاء هنا واجبه هذه هي تعود على من على الشمس الشمس مؤنث او لا مؤنث حقيقي او مجازي لا مجازي ليس له روح هو ليس له فرد إذن فهات فالتانيث هنا ماذا مجازي وبان التانيث هنا مجازي ف... لا نقول من ليس له مذكر لا لا نقولها لا نقولها لانه هناك مجازي التانيث ولا هم مذكر من فضل مجازي التانيث ولا هم مذكر الطريقه قد تكون مذكر قد تكون مؤنث منهم من يؤنثهم من يذكرها الحال فخطيه هذا الشمس ما عادش مذكر تاعهمنا في المثال هذا اللي يذكر تاع لا يوجد مذكر طارق ايضا تقول حاله واحدا لكن قد هناك ما يؤنث به التاء هناك ما يؤنث بتاء تانية ها لا ليس حمزه حمزه يبقى على المعنى مذكر ها مفتخها ها السيارة. السياره والسياره او الماشي والماشيه الماشية ظهرت او السارق ظهر والصارقه ظهرت ها ماذا تقول هل السارقه ليس لها مذكر؟ لا مذكر، اذا انتهى، خذ يا رب. الأمر قضي هذا مروه. خذ ها؟ لا روح سيارة. طيب. الطائر الريش الطائر وريشه الطائره. الريش له روح؟ لا العظم اه؟ الطائر. نعم ريشه طائره، ما اين الروح؟ الغبار الطائر. والطوبة الطائرة لها روح ليس لها روح لا لا نحن نتكلم في الهواء المسألة واضحة إذن الشمس طلعت فمبتدع هذا الفاعل أين الفعل هنا هو ما مُصَلَّر طلعت طلعت تقديره هي هذا الضمير هو الفاعل وهو مستتر ويعود على مؤنث الان هل يعود على مؤنث حقيقه او مجازي لا يهم تقول الشمس طلعت وتقول هند طلعت كلا المثالين جائز وكلاهما يجب ماذا يجب تانيث الفعل هند طلعت طلع فعل ماضي ممنع الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازة تقديره هي بما أنه تقديره هي ماذا فنقول التاء هنا واجب في فعل طالعة مسألة واضحة أو غير واضحة؟ الحمد. لا, لا مسألة أخرى الان حين نقول طالعت الشمس أمر آخر يجوز الوجهان. وسيأتي الآن فيها بعد هذه مسألة طالعت الشمس يجوز فيها وجهان طالعت الشمس وطالعت الشمس الآن فرق بين جمع طالعة الشمس. طلعت الشمس وطلعت الشمس وبين الشمس طلعت الآن أين الفاعل في مثل الأول طلعت الشمس أين الفاعل أين الفاعل الشمس هل هو ضمير مستدر لا ننظر الآن قاعدة أخرى ستأتي أي أنت ما أنت لا تكتب ها وطلعت الشمس في مثاله نعم ايه لحظه لحظه اين يتحدث عن الوجوب. جسدنا هذا لا لا لا يتحدث عنها لا يتحدث عنه انا في المثال أي اي نعم انا معك انا معك لكن أين تحدثت عن عن الاتصال عن ال لا لا ها <تصفيق> لا لا ليس الاتصال الفاعل عن اللحوق الواجب وال غير الواجب موجود عموما هيه أين الواجب اين ما هو الذي يمتنع يمتنع الوجوه وفي الجمع ويجوز الوجهان ويمتنع لكن يمتنع حينما نقول يمتنع يعني يمتنع لحق التاء فيجب التذكير لكن اين يجب التانيث تفضل قوله ويمتنع في غيرهن اي يمتنع لحق التاء واضح لكن اين, يمت... أين, يمت... أين يجوز تفضل وب2 الاولاء نتابع كما نحن الان نتحدث عن الواجب وهذا شأن النحات عن الواجب لحق ثم الجائز ثم ماذا يبقى عندنا عندنا وجوب التأنيث وعندنا جوز التأنيث ماذا يبقى عندنا تذكير وجوب التذكير وجوز التذكير جوز التذكير يدخل في وجوز التأنيث نفهم جوز التذكير يدخل فيه جواز التأنيث مかな يعني إما تذكر إما تؤنث وعندنا وجوب التأنيث ماذا يبقى في غيرهن أين لا هذا فقط هنا فقط لاحظ لا وفي الجمع قام الزيدون وقامت الهندات كمفرديهما وإنما امتنع في النطر ما قام إلا هند لأن الفاعل مذكور محظوظ في نحوه هو يطعام على كل دعوا هذا الحلقة القادمة إن شاء الله لكن أولى نواصل كما نحن أنا, أنا نظرت في المثل فظهر لي أن المثال والشمس طلعت وإنهذا كتبت المثال والشمس طلعت في, في آخر المثل في, في, في شرحه شرحين. لكن لا حرج عندنا نحن الآن, نحن الآن لم نخطئ في المسألة أخطأنا في كتاب مثاله فقط فهم؟ نواصل بهذه الطريقه نواصل في هذا التمثيل الموضعان اللذان يجب فيهما التانيث بعد هذا نرى الاربع مواضع التي ذكرها في ماذا في جواز التانيث بعد هذا نواصل كما هو أنا, أخ... انا انا انا لم ارى مثاله جيدا فظننت لما خاصه لما رايت مثالين وقامت هند And طلعت sun الشمس طلعت ما زلت thought the sun came out. I thought the sun came out. So, it appeared to me that he talked about the relevant topics. هذا it clear? And so, we can do it like this, and this is the best. This is the best description, and